ولو شاء الله ما قتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَّتَنُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ